كي ترن لم بطريق اهل الاستقامه عقلا ونقلا ولن بان طريقهم عكس طريق المستقيم لمن له عينان جعلوا كلام شيوخهم نص له الإحكام موزونا به النصاني وكلام رب العالمين وعبده متشابها متحملا لمعاني فتولدت من ذينك كالأصلين أو مولاد اتت للغي والبهتان اذ من سفاح لا نكاح كونها بئس الوليد وبئسه الابوان عرض النصوص على كلام شيوخهم فكانها جيش الذي سلطان والعزل والابقاء مرجعه الى السلطان دون رعية السلطان وكذاك أقوال الشيوخ فإنها الميزان دون النص والقرآن إن وافقا قول الشيوخ أو قال فتف بالإحسان إما بتأويل فإن أعيا فتفويضوا قول فلان إذ قوله نص لدينا محكم فظواهر المنقول ذات معاني والنص فهو به عليم دوننا وبحاله ما حيلة العميان إلا تمسكهم بأيدي مبصر حتى يقودهم كذبا الأوسان فعجب لعميان البصائر أبصر كون المقلد صاحب البرهان ورأوه بالتقليد اولى من سواه بغير ما غدين ولا برهان وعموا عن الوحيين اذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان قول الشيوخ اتم تبيانا من الوحيين لا والواحد الرحمن النقل نقل صادق والقول من ذي عصمه في غايه التبيان وسواه اما كاذب او صح لن يك قول معصوم وذي تبيان والنقلان يا أهل النهى والله لا يتماثل النقلان هذا الذي ألقى العداوة بيننا في الله نحن لأجله خصمان نصر من سفاهة رأيهم لكن نصرنا موجب القرآن ولنا سلوك قدم سلكهم فما رجلان منا قط يلتقيان إن أبينا أن الدين بما بيذان من الآراء والمنسان إن أزلناها ولم يكثر الرسول ومحكم الفلقان من لم يكن يكفيه ذان فلا كفاه الله شر حوادث الازمان من لم يكن يشفيه ذان فلا شفاه الله في قلب ولا أبدان من لم يكن يغنيه ذان رماه رب والطوش بالإعدام والحرمان من لم يكن ينديه ذان فلا هداه الله سبل الحق والإيمان إن الكلام مع الكبار وليس مع تلك الأراضي التي الحيوان أو هذا الخلق بل أنت الجيف الوجود وأخ. في الأنتان الطالبين إماء أهل العلم للقصران والعدوان والبهتان الشاتمي أهل الحديث عداوة للسنة العليا مع القرآن جعلوا مسبتهم طعام حلوقهم فالله يقطرها من الأذقان كبرا وإعجابا وتيغا زائدا وتجاوزا لمراتب الانسان لو كان هذا من وراء كفاية كنا حملنا راية الشكران لكنه من خلف كل مخلف عن رتب الإيمان والإحسان من لي بشر خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا إحسان ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العذفان وأصومنا قد كفرنا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان فصل فصل في بيان كذبهم ورميهم أهل الحق بأنهم أشباه الخوارج وبيان شبههم المحقق بالخوارج ومن العجائب أنهم قالوا لمن قد دان بالآثار والقرآن أنتم بذا مثل الخوارج إنهم أخذوا الظواهر منتدوا لمعاني فانظروا إلى ذا هذا وص قوم نسبوا إليه شيعة الإيمان سلوا على سنن رسول وحبه سيفين سيف يد وسيف رسان خرجوا عليهم مثل ما خرج الأولى من قبلهم بالبوء واللوزاني والله ما كان الخوارج هكذا وهم بغاة أئمة الطغيان كفرتم أصحاب سنته وهم أساق من تي فمن يلحان إن قلتهم خير وأهدى منكم والله ملك أتان مستويان شتان بين مكفر بالسنة العليا وبين مكفر العليا لا قلتم تاول ما كذاك تؤول وكلاكما فئتان باغيتان ولكم عليهم ميزة التعطيل والتحريف والتبديل والبهتان ولهم عليكم ميزة الإثبات والتصديق مع خوف من الرحمن ألكم على تأويلكم أجران إذ لهموا على تأويلهم وزران حاشا رسول الله من ذا الحكم بل أنتم وهم في فهو مخالف هذا وبينكما من الفلطان هم خالفون الصل لنص مثله لم هم التوفيق بالاحسان لكنكم طالبتم المنصوص للشبهه التي هي فكره الاذهان فلأي شيء انتم خير واقرب منهم للحكم الحق والايمان هم قدموا المفهوم من لفظ الكتاب على الحديث الموجب التبيان، لكنكم قدمتم راي الرجال عليهما ما عدلان ام هم الى الاسلام اقرب منكم لاح الصباح لمن لم عينان والله يحفو بينكم يوم الجزى بالعدل والانصاف والميزان هذا ونحن فمنكم بل منكم برآء إلا من هدى وبيان فاسمع إذا قول الخوارج ثم قول خصومنا واحكم بلا ميلاني من ذا الذي منا إذا أشباههم إن كنت ذا علم وذا عرفاني قال الخوارج للرسول اعدل فلم تعدل وماذي قسمة الدياني وكذلك قال نظير ذا لكنه قد زاد في الطغيان قال الصواب بأنه استولى فلنقلت استوى وعدلت عن تبياني وكذاك ينزل أمره سبحانه لم قلت ينزل صاحب الغفران ماذا بعدل في العبارة وهيام مه والتقال مكاني وكذاك قلت بأن ربك في السماء أوهمت حيز طالق الأكوان كان الصواب بأن يقال بأنه فوق السماء سلطان للسلطان وكذاك قلت إليه يُعرج والصواب إلى كرامة ربي وكذاك قلت بأن منه ينزل القرآن تنزيلا من الرحمن كان الصواب بأي قال نزوله من لوحه أو من محل ثاني وتقول أين الله ذاك الأيل ممتنع عليه وليس في الإمكان لو قلت من كان الصواب كما ترى في القبر يسأل ذلك الملكان وتقول اللهم أنت الشاهد الأعلى تشير بأصدع وبنان نحو السماء وما إشارتنا له حسية بل تلك في الاذهان والله ما ندر الذي نبديه في هذا من التأويل للإخوان قلنا لهم إن السماء هي قبلة الداعي كبيت الله ذي الأركان قالوا لنا هذا دليل أنه فوق السماء بأوضح البرهان فالناس ضررا إن إنما يدعون من فوق هذه بثأرة الرحمن لا يسألون القبر لتعلق الياء ولكن يسألون رب الاحسان قالوا وما كانت إشارته إلى غير الشييد منزل الفرقان أتراه أنسان السماء مستشهدا حاشاه من تحريف بالبهتان وكذاك قلت بأنه متكلم وكلامه المسموع بالآذاني نادى الكلمة بنفسه وكذاك قد سمع في الجنة الأبوان وكذا ينادي الخلق يوم معادهم بالصوت يسمع صوته الثقلاني إني أنا الديان آخذ حق فَمَهُلُ مِنَ الْعَبْدِ الظَّلُومِ الْجَانِي وَتَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَالَ وَقَالَ وَكَذَا يَقُولُ وَلَيْسَ فِي الْإِمْكَانِ قَوْلٌ بِلَا حَوْفٍ وَلَا صَوْتٍ يُرَى مِنْ غَيْرِ مَا شَفَتِ وَغَيْرِ لِزَانِ أَوْطَاءَ فِي التَّشْبِيهِ وَالْتَجْسِيمِ مَنْ لَمْ يَنْفِثْ ما قد قلت في الرحمن لو لم تقل فوق السماء ولم تشف بإشارة حسية ببياني وسكت عن تلك الأحاديث التي قد صرحت بالفوق للديان وذكرت أن الله ليس بداخل فينا ولا هو خارج الأكوان كنا انتصفنا من أولي التجسيم بل كانوا لنا أسرى عديد غوان لكن منحته موسى كلما شاءوا لنا منهم أشد طعان وغدوا باسهمك التي أعطيتهم يرموننا غرضا بكل مكان لو كنت تعدل في العدارة بيننا ما كان يوجد بيننا رجفان هذا لسان الحال منهم وهد وفي ذات الصدور يغل الكتمان يبدو على فلتات ألسنهم وفي صفحات أودههم يراد بعيان فيما إذا قرأ الحديث عليهم وتلو تشاهده من القرآن فهناك بين النازعات وكورت تلك الوجود كثيرة الألوان ويكاد قائلهم يصرح لو يرى من قابل فتراه ذاك إثمان يا قوم شاهدنا روسك على هذا ولم نشهده من إنسان إلا وحشف فؤاده غل على سنن وسول وشيعة القرآن وهو الذي في كتب لكن بلغ عبارة منهم وحسن بيانه وأقول جعلت نسبة لللفظ والمعنى فنسب العالم الربان يا من يظن بأننا حفنا عليهم كتب همتم بيك عن ذشان فانظروا ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأوصان ويظل يقفط طالبا لخلاصه فيضيق عنه فرجة العيدان والذنب الطير خلا أطيب الثمرات في عال من الأثمان وأتا إلى تلك المذاب ليبرد للفضلات كالحشرات والديدان يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني حتى اتى لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني حمر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران فالله يجزي الذي هو أهله من جنة المأوى مع يدي وسار فلم يرم حتى أراني الإيمان ورأيت المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة الأميان ووردت رأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآن اتجان ورأيت أكوابا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد ضمآني ورأيت حوض الكوفر الذي لا زال يشقب فيه ميزاباني ميزاب سنته وقول إلهه وهما مدى الأيام لا ينياني والناس لا يردونه إلا من الأ لا في أفراد ذو إيمان وردوا عذاب منان من أكرم بها ووردتم أنتم عذاب غوان فبحث. من أعطاكم ذا العدل والإنصاف والتقصيص بالعرفان من ذا على دين الخوارج بعد بعدما أنتم أم الحشوي ما تريان والله ما أنتم ند الحشوي أهلا أن يقدمكم على عثمان فضلا عن والصديق فضلا عن رسول الله والقرآن والله لو أبصوتم لرأيتم الحشو حامل راية الإيمان وكلام رب العالمين وعبده في قلبه أعلى وأكبر شاني من أن يحرف عن مواضعه وأن يقضى له بالعدل عن إيقاني ويرى الولاية لذنسين أو أبي نصر أو المولود من صفوان أو من يتابعهم على كفران أو من يقلدهم من العميان يا قومنا بالله قوموا وانظروا وتفكروا السر والإعلان نظرا وإن شئتم مناظرة على غذا ومن وحدان أي طائف بعد ذا إلى قول وسهل ومحكم القرآن فإذا تبين ذا أو أو تؤذن فصل في تلقيبهم أهل السنة بالحشوية وبيان من اولى بالوصف المذموم من هذا اللقب من الطائفتين وذكر أول من لقب به أهل السنة من أهل البدع ومن العجائب قولهم لمن اقتبا بالوحي من أثر ومن قرآن حشوية يعنون حشوا في الوجود وفضلة في أمة الإنسان ويظن جاهلهم بأنهم حشوا رب العباد بداخل الأكوان إرقاء فوق العبان وفي السماء الرب ذو الملكوت والسلطان ظن الحمير بأن في الضرف والرحمن محوي بضرف مكاني والله لم يسمع عندا من فرقة قالته في زمن من الأدمان لا تبه أهل الحديث بي فماذا قولهم تبلذ البهتاني بل قولهم إن السماوات اللولى في كف خالق هذه الأكواني حق قُمْ كَفَرْدَةٍ تُرَى فِي كَفِّ مُمْسِكِهَا تَعَالَى اللَّهُ السُّلطَانِ أَدْرَوْهُ الْمَحْصُورَ يا قوم نرتدعوا عن العدوان كم ذا مشبهة وكم حشوية فالبهت لا يخفى على الرحمن يا قوم إن كان الكتاب وسنة المختار حشوا فاشهدوا ببياني أنا بحمد إلهنا حشوية صرف بلا جحد ولا كتمان تدرون من سمت الشيوخ كم بهذا الاسم في الماضي من الأدمان سماه به بنو بعيد عبد الله ذاك بن القيفة طارد الشيطان فورثتم عمرا كما ورثوا لعبد الله أن يس والإرثان تدرون من أولى بهذا الإسم وهو مناسب أحواله بوزان من قد حش الأوراق والأذهان من بدع تخالف موجب القرآن هذا هو الحشوي لا أهل الحديث أئمة الإسلام ماني وردوا عذاب مناه للسنين التي ليست زبالة غادي الأذهان وورد توم القلوق مجرا كل ذي الأوساخ والأقدار وكسلتم أن تصعدوا للورز من الرأس الشريعة الكسلان فصل في بيان عدوانهم في تلقيب أهل القرآن والحديث بالمجسمة. وبيان أنه الأولى بكل نقب خبيث كذا مشبهه مجسمه نوابته مسبه جاهل فتاني اسماء سميتم بها اهل الحديث وناصر القران والايمان سميته هم انتم وشيوخكم بهتم بها من غير ما سلطان لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد اغفروا عنهم كثعل الساحر الشيطان ما ذنبهم والله إلا أنهم أقذوا بوحي الله والفرقان وأبوا بأن يتحيزوا لمقالة غير الحديث ومقتضى القرآن وأبوا يدينوا بالذي دنتم به هذه الآراء والهذيان وصفوه بالأوصاف في النصين من خبر صحيح ثم من قرآن إن كان ذا التجسيم عندكم فيا أهلا به ما فيه من نكران إنا مجسمة بحمد الله لم نجح صفات القالق الرحمن والله ما قال امره أم مننا بأن الله جسم يا أولي والله يعلم أننا في فيه لم نعد ما قد قال في القرآن أو قاله أيضاً رسول الله فهو الصادق المصدوق بالمراني أو قاله أصحابه من بعده فهم النجوم مطاليق لمال سموه تجسيم وتشبينا فلس جاحديه لذلك الهذيان بل بيننا فرق لطيف بل هو الفرق العظيم لمن له عينان إن الحقيقة عندنا مقصودة من نص وهو مراد متبين، لكن لديكم فهيم غير مرادة أن يراد محق. فكلامه فيما فَكَلَامُهُ فِيمَا لَدَيْكُمْ لَا حقيقة تبدو إلى تَبْدُو في ذكر فِذِكْرِ العلو وسائر وَسَائِرِ الْأَوْصَافِ القلب الْقَلْبُ لِلْقُرْآنِ فَالْقَوْلُ رَبِّ النَّاسِ لَيْسَ حَقِيقَةً فِيمَا لَدَيْكُمْ يَا أُولِي الْعِلْمِ فاني واذا جعلتم با مجازا صح ان ينفى على الاطلاق والانكان وحقائق الالفاظ بالعقل تفت في دعمتم عمدتم والنفيان نفي الحقيقه وانتفاء اللفظ ان دلت عليه فحظكم نفيان ونصيبنا اثبات ذاك جميعه لفظا ومعنى ذاك اثباتان فمن المعطل في الحقيقة غيركم لقب بلا كذب ولا وإذا سببتم بالمحال فسبنا بأدلة وحجاج في مرهان تبدي فضائحكم وتهدك ستركم وتبين جهلكم مع العدوان يا بعد ما بين السباب بذاكم وسبابكم بالكذب والطوء من سبب بالبرهان ليس بظالم والظلم سبب العبد بالبهتان فحقيقة التجسيم إيك عندكم وصف الإله الخالق الديان بصفاته العليا التي شهدت بها آياته ورسوله العدلاني فتحملوا عنا الشهادة واشهدوا في كل مجتمع وكل مكان أن مجسمة بفضل الله وليشهد بذلك معكم الثقلان الله أكبر كشرت عنا الحب العوان وصيح بالأقران وتقال صاب الصفان وانقسم الوراء قسمين واتضحت لنا القسمان فصل في بيان مورد أهل التعطيل وأنهم تعوضوا بالقلوط عن مورد السلسبيل يا وارد القلوط ويحك لو ترى ماذا على شفتيك والاسنان أو ما ترى اثارها في القلب والنيات والأعمال والاركان لو طاب منك الورد طابت كلها أنا تطيق موارد الأمثان يا وارد القلوط طهر فاك من قبث به ووصله من أنثاني ثم اشتم الحشوية حشو الدين والقرآن والآثار والإيمان أهلا بهم حشو الهدى وسواهم حشو ضلال فما هما سيان اهلا بهم حشو اليقين وغيرهم حشوش الشكوك فما هما صنوان اهلا بهم حشو المثالب و سواء حشو الكنيف فماهما عدلان اهلا بهم حشو الجنان وغيرهم حشو الجحيم ايستوي الحشوان يا والد القلوط ويحك لو ترى الحشوي وارد منهل الْقُرْآنِ وتراه من رأس الشريعة شاربا من كف من قد جاء بالفرقان وتراه يسقي الناس فضلة كأسه وختامها مسك على ريحان لعذوته إنبال في القلوط لم يشرب به مع جملة يا وارد القلوط لا تكسل فرأس الماء قصده قريب داني ومنهل سهل قريب واسع كاف إذا نزلت به الثقلان والله ليس بأصعب الوردين بل هو أسهل الوردين للضمآن فصل في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم نفوس السنه والقران يا قوم والله انظروا وتفكروا في هذه الابار والقران مثل والتدبر والتفكر للذي قد قاله ذو رأي والحسبان فأقل شيء أن يكون عندكم حدا سواء يا أولي العدوان والله ما استويال لدى دعمائكم في العلم والتحقيق والعرفان بل صرحوا بالعزل عن نيل اليقين ورد قالوا وتلك أدلة لفضية لسنان حكمها على الإيقان ما أنزلت لي نال منها العلم بالإثبات للأوصاف للرحمن بل بالعقول ينال ذاك وهذه عنه بمعزل غير ذيس القرآن فبجهدنا تأويلها والدفع في أكنافها دفعا للصولان ككبير قوم جاء يشهد عند ذي حكم يريد دفاعه بلياني فيقول قدرك فوق ذا وشهادة لسواك تصلح فاذهبا بأمان وبمده لو كان شيء غيرنا لكن مخافه صاحب السلطان فلقد اتانا عن كبير فيهم وهو الحقير مقاله الكفران لو كان يمكنني وليس بممكن لحكت من ذا المصح في ذكر استواء الرب بفوق العرش لكن ذاك ممتنع على الإنسان والله لولا هيبة الإسلام والقرآن والأمراء والسلطان لأتوا بكل مصيبة ولدك الإسلام فوق قواعد الأركان فلقد رأيتم ما جرى لأيكم إمة الإسلام من محن على الأزمان لا لمس تمالوا جاهلا ذا قدرة في الناس مع سلطاني وسعوا إليه بكل إفك بيّن بل قاسموه بأغلظ الأيمان أن النصيحة قصدهم كنصيحة الشيطان حين خلا به الأبوان فيرى مائم ذات على تلك القشور طويلة الأرضان ويراه يولى لا تول لمبصر وتول أعمى في فياب فَإِذَا فإذا أصاخ بسمعه مِنْ من كذب وتلبيس ومن بهتان وَيَسْمَعُ فَشَرَهُ فشره يا محنة العينين والأذنان فتحوا جراب الجهل مع كذب فخذ واحمل بلا كيل ولا ميزان وأتوا إلى قلب تشوء عما هناك ليدخلوا بأماني فَإِذَا بذا غرضوا لهم دخلوا به منه إليه كحيلة الشيطان فإذا رأوه هش نحو حديثهم ظفروا وقالوا ويح طريق يعوق مولانا عن المقصود وهو عدو هذا الشان فإذا هموا غرسوا العذا وتواضبوا سقي الغراس كفعل ذي البستان حتى إذا ما ودنا له وقتل الجذاب وصار ذا إمكان ركموا على اهد وحمية واستنجدوا بعساكر الشيطان فهنالك ابتنيت الله من جند اللعين بسائر الألوان ضربا وحمسا ثم تكثيرا وتبديعا وشثما ظاهر البهثان فلقد رأينا من فل منهم أمرا تهد له قوى الإيمان من سبهم أمنى الحديث ودينهم أخذوا الحديث وترك قول فلان يا أمة غضب الإله عليهم ألأجل هذا تشتموا بهواني تبا لكم إذ تشتمون زواني من الإسلام حزب الله والقرآن، وسببتموم ثم لستم كفؤم فرأو مسبتكم من النقصان هذا وقبل وصية رب. في تركهم لمسبة الأوثان حذر المقابلة القبيحة منهم بمسبة القرآن والرحمن وكذاك أصحاب الحديث فإنهم ضربت لهم ولكم بذا مثلان سبوكم جهالهم فسببتوا سننا وسول وعسكر الإيمان وصددتم سفغاءكم عنهم وعن قول وسول وذا الطغيان ودعوتموهم للذي قالت أشياء كلكم بالخوص والحسبان فأبروا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآثار والقرآن وإلى أولي من اجل الحديث خلاصة الإنسان والاكوان قوم أقامهم الإله لحفظ هذا دين من ذي بدعة شيطاني وأقامهم حرسا من التبديل والتحريف والتتميم والنقصان يزكن على الإسلام بل حصن له يأويه ليه عساكر الفرطاني فهم المحك فمن يرى متنقى صلهم فذنديق قبيت جنان إن تَجِنُّ فَقَدْ لَكَ السَّلَفُ الْأُولَى كَانُوا عَلَى الْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ أَيْضًا قَدِ التَّغَوُلُ الْقَبِيحُ عَلَى الْهُدَى وَالْعِلْمِ وَالآثَارِ وَالْقُرْآنِ وَهُوَ الْحَقِيقُ بِذَاكَ إذ الدين وَهِيَ الناصحين لربهم وكتابه ورسوله برساني فارسله ويلك من دم التعقيل والتكذيب والكفران والمهتان أتسبهم عدوا ولست بكفئهم فالله يفدي حزبا بالجاني قوم هم بالله ثم رسوله أولى وأقرب منك للإيمان شتان بين التاركين نصوصه حقا لأجلس بالك الأذان والتاركين لأجلها آراء من آراءهم ضرب من الهذان لما فس الشيطان في أنهم فقولت رؤوسهم على القرآن فلذا كنوا عنه حتى أصبح يتلاعبون تلاعب بصبيان ورق ف قد وصلوا العلا وتمم من أرض قيبة مط لعلماني وأتوا إلى رضات جع من أرض مكة مط لقراني أو إذا ما نجد النص بدغوان جوب الجمع وإذا بدا على الهدى استبقوا له كتسابق القرسان يوم رهاني وإذا هم سمعوا بمبتدع هدى صاحوا به قرا بكل مكاني ورثوا رسول الله لكن غيرهم قد راح بالنقصان والحرمان وإذا بالنص لن يرفع به رأسا من الفسران عبوا عليه ذي النواجد روبة فيه وليس لديهم بمهاني ليسوا كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاوة عزلوه في المعنى وولوا غيره كَأَبِي الرَّبِيعِ خليفة السلطان ذكروه فوق منابر وبسكة رقبوا اسمه في ظاهر الأثمان والأمر والنهي المطاع لغيره ولمهتد ضربت بذا مثلان يا للعقول أيس يستوي من قال بالقرآن والأثاث والبرهان ومخالف غذا وفقرة ربه الله أكبر كيف يستوي بل في الله التي فطر على مضمونها والعقل مقبولاني والوحي جاء مصدقا لهما فلا تلقي العداوة ماهما حربان السلمان عند موفر فق ومصدق والله يشهد إنه مات المال فإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان فالعقل إما فاسل ويظن الرأي صحيحاً وذو بطلاً أو أن ذاك النص ليس ثابت ما قاله المعصوم بالمراني ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا فسل عنها عليم زماني وإذا وننسى تعارضا فيها فذا من آفة الأفهام والأذان أو أن يكون البعض ليس بثابت ما قاله المبعوث بالقرآن لكن قول محمد والجهب في قلب الموحد ليس يجتمعان الا ويطرد كل قول ضده فاذا هما اجتمعا فمقتتلان والناس بعد على ثلاث حزب أو حربه أو فارع متواني فاختر لنفسك أين تجعل غافلا والله لست برابع الأعيان من قال بالتعطيل فهو مكذب بجميع رسل الله والفرقان إن المعطل لا إله له سوى المنه حوت بالأفكار في الأذهان وكذا إله المشركين في سيان لكن إله المرسلين هو الذي سماء كون الأكوان كالله قد نسب المعطل كل من بالبينات البينات أتى إلى الكثمان والله ما في المرسلين معطل النافى صفات الواحد الرحمن كلا ولا في المرسلين مشف بمن حاشاهم من افكذ البهتان فخذ المدى من عبده وكتابه فهما إلا سبل المدى سببان فصل في بطلان قول الملحدين ان الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين واحذر مقالات الذين تفرطوا شيعا وكانوا شيعة الشيطان واسأل خبيرا عنهم يميك عن أسرارهم بنصيحة وبياني قالوا الهدى لا يستفاد بسنة كلا ولا أثر ولا قؤان ذاك أذلة لفظية لم تبدع عن علمي ولا إيقاني فيها اشترات ثم إجمال يرق وتجوز بالزيد والنقصان وكذلك الإضمار والتخصيص والحلف الذي لم يبدع عن تبياني والنقل أحد فموقوف على صدق الروات وليس ذا برهاني إذ في البعض يقدح دائما والقدح فيهم فهوذوا إمكاني وتواتروا وهو ونادر جدا فأين سلامة بعد من ذاك المعارب صاحب السلطان وهو الذي بالعقل يعرف صدقه والنفي مظنون لدى الإنسان فلأجل هذا قد عزلناها وولينا الأركون ومنطق اليونان فانظوا إلى الإسلام كيف بقى أو من بعد هذا القول ذي البطلان والنظر إلى القرآن ما أذون عن نفوذ ولاية الإبطان وانظر إلى قول الرسول كذاك معزولا لديهم ليس ذا سلطاني والله ما عزموه تعظيما له أيظن ذلك صُدُّوا مُعَذَّبًا يَا إن يَحْكُمُونَ بِعُدْلٍ لَمْ يُرْفَعُوا رَايَاتِ الْإِسْقَاطِ يَا وَيْلَهُم وَاللُّونَ تائِدَةَ وَقَضَوْا بِهَا قَطْعًا عَلَى الْقُرْآنِ وَلِذَالِكُم وَاللُّؤُ شَارَاتِ النَّسِيَاحِينَ وانظر إلى نص الكتاب جندلا وسط العرين ممزق اللحمان بالطعن بالإجمال والإطمال والتخصيص والتأويل بالبهتان والاشتراك وبالمجاز مَا ما شاءوا بدعواهم بلا مرهان وانظر اليه ليس ينفذ حكمه بين الخصوم وما له من شاني وانظر اليه ليس يقبل قوله في العلم بالاوصاف الرحمن لكن ما المقبول حكم العقل لا احكامه لا يسفر يبكي عليه أهله وجنوده بدمائهم ومدامع الأجفان عهدوه قد ليس يحكم غيره وسواه معزول عن السلطان إن غاب بت عنه أقوال رسوله ما لهم دون الوراح كما فأتاهم ما لم يكن في ظنهم في حكم جن كسخان بالطغيان بجنود تعطيل وكفران من المغول ثم اللاص والعلان فعلوا بملته وسنته كما فعلوا بأمته من العدوان من قادوا لجنك الصال حتى أعرضوا عن محكم القرآن والله ما ولوه إلا بعد عزل الوحي عن علم وعن إيقان عزلوه عن سلطانه وهو اليقين سفاد لنا من السلطان هذا ولم يكفي الذي حتى تمموا الكفران بالمهثان جعلوا القرآن عظيم إذ عضوه أنواعا وعددة من النقصان منها انتفاع خروجه من ربنا لم ولا رحماني لكنه خلق من اللوح ابتدى أو جبر إلى أو الرسول الثاني ما قاله رب السماوات الأولى ليس الكلام بوصفه العفيف الغفران تبلا أكمل وصفه عضه عضها الريب والكفران هل يستوي بالله نسبته إلى بشر ونسبته إلى الرحمن من أين للمخلوق عين صفاته الله اكبر ليس يستوي بين الصفات وبين مخلوق كما بين الاله وهذه الاكوان هذا وقد اعظموه ان نصوصه معزوله عن انره الإيقان لكن غايتها الظنون وليته ظنا يكون مطابقا ببيان لكن ظواهر ما يطابق ظنها ما في الحقيقة عندنا بوزان إلا إذا ما أولت فمجازها بزيادة فيها أو النقصان أو بالكناية استعارته وتشبيه وأنواع المجاز الثاني فالقطع ليس يفيد والظن من فيه كذلك فانتف الأمران فلما الأمت إذ عزلناها وولينا العقول وفكرت الأذهان فالله يعظم في النصوص جود يا أمة الآثار والقرآن ما تتلد الأقوام لا يحيونها أبدا ولا تحييهم لهوان هذا وقوله خلاف الحس والمعقول والموقول والهرهان مع كوني أيضا خلاف الفطارة الأولى وسنة ربنا الرحمن فالله قد فطر العباد على التفاهم بالخطاب لمقصد التميان كل يدل على الذي في نفسه بكلامه من أهل كل لسان فترى المخاطب قاطعا بمراده هذا مع التقصير في الإنسان إذ كل لفظ غير لفظ نبينا دون في ذا بلا نكران حاشا كلام الله فهو الغاية القرآن أعلى ذرة التبيان لم يفهم الثقلان من لفظ كما فهموا من الأخبار والقرآن فهو الذي استولى على التبيان كاستيلائه حقا على الإحسان ما بعد تبيان وسول غير إلا العمال والعيه في العميان فانظر إلى قول الرسول رسائل من صحبه عن رقية الرحمن حقا ترون إلهكم يوما لقى رؤيا العيان كما يرى القمران كالبدر ليل تمامه والشمس في نحر الظهيرة ما هم لا مثلان بل قص وتحقيق رؤيتنا له فأتى بأظهر ما يرى بعياني ونفى السحاب وذاك أمر مانع من رؤية القمرين في ذا الآن فإذا أتى بالمقتضي ونفى الموانع قشية التقصير في التبيان صلى عليه الله هذا الذي يأتي به من بعد ماذا يقول القاصد التبيان يا أهل العمى من بعد ذا فبأي لفظ جاءكم قلتم له ذا اللفظه معزول عليه قاني وضربتمه في وجهه بعسان الساكر السأويل دفعا منكم بنياني لو أنكم والله عملتم بذا أهل العلوم وكتبهم بوزاني فسدت تصاليف الوجود بأسئرها وغدت علوم الناس ذات هوان هذا وليس في بيان علومهم مثل الوسول ومنزل القرآن والله لو صح الذي قد قلتم قطعت سبيل العلم والإيمان فالعقل لا يهدي إلى تفصيلها لكن ما جاءت فاذا غد التفصيل لفظيا ومعزولا عن الايقان والرجحان فهناك لا علما افادت لا ولا ظنا وهذا غايه الحرمان لو صح ذاك القول لم يحصل لنا قطع بقول قط من انسان وغدت التقاطب فاسدا وفساده أصل الفساد لنوى الإنسان ما كان يحصل علمنا بشهادة ووصية كلا ولا أيمان وكذلك الإقرار يصبح فاسدا إذ كان محتملا لسبع معاني وكذا عقود العالمين بأسرها باللفظ إذ يتخاطبوا ودلاني أيسوه للشهداء شهادتهم بها من غير علم منهم هموا ببياني إذ دلكم الألفاء غير مفيدة للعلم بل للظن للرجحان بل لا يسوء لشاهد أبدا شهادته على مدنور لنطق لساني بل لا يراق دم بلفظ الكفر من متكلم بالظن والحسبان بل لا يباح الفوج بالابن الذي هو شوق صحته من النسوان ايسور الشهداء جزمه بان رضيته بلفظ قابل لمعاني هذا وجملة ما يقال بأنه في ذا فساد العقل والأديان هذا ومن بهتانهم أن اللغة أتت بنقل الفرد والوحداني فانظر إلى الألفاظ في جريانها في هذه الأخبار والقرآن أتظن ما تحتاج نقلا مسندا متواترا أو نقل وحداني أم قد جرت مجرى الضروريات لا تحتاج نقل هي ذات بياني إلا الأقل فإنه يحتاج للنقل الصحيح وذاك ذو تبياني ومن المصائب قول قائلهم بأن الله أظهر لفظه برساني وخلافهم فيه كثير ظاهر عربي والضيء ذاك كم سرياني وكذخ اختلافه ا مشتقا يراها جامدا قولان مشهوران والاصل ماذا فيه خلف ثابت عند النحاة وذاك ذو الوان هذا ولفظ الله اظهر لفظه نطق اللسان بها مدى الازمان بحق الله ماذا في الذي قالوه من لبس ومن بهتان هل قال فالعقلاء ان الله رب العالمين مدبر مخبئ الاكوان ما فيه اجمال ولا هو موهم نقل المجاز ولا له وضعان والخلف في احوال ذاك اللفظ لا في وضعه لم يختلف رجلان وإذا هم اختلفوا بلفظه مك كتم فيه لهم قولاً معروفاً أَفَبَيْنَهُمْ خُلْفُ بَيْنَ مُرَادَهُمْ حَرَبُ الْإِلَهِ وَقِبْلَةُ الْبُلْدَانِ وَإِذَاهُمْ مُخْتَلَفُونَ بِلَفْظَةِ أَحْمَدٍ فِيهِ ذُو مَقَالَانِ أَفَبَيْنَهُمْ خُلْفُ بأن مُرَادَهُمْ من هو رسول الله ذو البرهان ونظير هذا ليس يحصر كثرة يا قوم فاستحيوا من الرحمن مثل ذا الغذيان قد عزلت نصوص الوحي عن علم وعن إيقان فالحمد لله المعافي عبده مما فبلاكم يا ذوي الإرفان فلأجل ذا نبذوا الكتاب وراءهم ومضوا على آثار كل مغاني ولأجل ذاك غدوا على السنن التي جاءت وأمنها ذوي اضوان يغمونهم كذبا بكل عظيمة حشاهم فصل في تنزيه اهل الحديث والشريعه عن الالقاب القبيحه الشنيعه فرموهم بويا بمن رامي به أولى ليذفع عنه فعل الجان يرمي البريء بما جناه مباهتا ولذاك عند الغذ يشتبغان سموهم حشوية ونوابتا ومجسمين وعابدي أوثان وَكَذَاكَ أَعْدَاءٌ وَسُرٌ وَصَحْبٌ وَوُغُونَ وَوَافِرُ أَقْبَثُ الْحَيَوَانِ نَصَبُ الْأَعْدَاءِ وَتَرِسُ ثم سموا بالنواصب شيعة الرحمن وكذا المعطل شبه الرحمن بالمعلوم فاجتمعت له الوصفان وكذاك شبه قوله بكلامنا حتى نفاه وذان تشبيهان وكذاك شبه وصفه بصفاتنا حتى نفاها عنه بالبهتان واتى الى وصف الرسول لربه سماه تشبيها فيا اخواني بالله من اولى بهذا الاسم من هذا القبيح بِذِ الشيطان إِنْ كان تشبيغا ثبوت صفاته سبحانه فبأكمل ذي شان لكن نفي صفاته تشبيه بالجامدات وكل ذي نقصان بل بالذي هو شَيْءٍ شيء وهو معدوم افرض ففي الاذهان فمن المشبه بالحقيقه انتم ام مثبت الاوصاف للرحمن فصل في نكته بديعه تبين ميراث الملقبين والملقبين من المشركين والموحدين هذا وثم لطيفة عجب سأبديها لكم يا معشر الإخوان فاسمع فذاك معط. عقل ومشبب وعقل فذاك حقيقة الإنسان لابد أن يرث وسول وضده في الناس طائف فذلك مختلف فالوارثون له على منهج والوارثون لضد دني في أتان إحداهما حوض لو به ما عندهم في ذاك من كتمان فرموا من ألقابهم بعضاء منهم أهلها لا خيرة الرحمن فات الأولى ورثوهم فرموا بها وراثوا بالبضي والأردوان هذا يحقق إذ فكل فاسمع وعه يا من له اذنان والآخرون أولو النفاق فأضمروا شيئا وقالوا غيره بلسان وكذا المعطل مضمر تعطيله قد أظهر التنذيغ للرحمن هذه موارث العباد تقس سمت بين الطوائف قسمة المنان هذا وثم لطيفة أخرى بها سلوان من قد سب بالبهتان تجد المعطل لاعنا لهجس ومشب لله من الإنسان والله يصرف ذاك عن أهل المدك محمد ومذمم إسمان هم يشتمون مذمما ومحمد عن شتمهم في معزم وصيان صال الإله محمدا عن شتم في اللفظ والمعنى هما صنوان كصيانة الأسباع عن شتم المعطل للمشبه هكذا الإرفان والسب مرجعوا إليهم إنهم أهل لكل مذمة وغوان وكذا المعطل يلعن اسم مشفبه واسم الموحد في حمر رحمن هذه حسان عرائس زفت لكم ولدى المعطل هن غير حسان والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان ويرده المحروم من خذلانه لا تشقن اللهم بالحرمان يا فرقه نفت الاله وقوله وولوه بالجحر والكفران موتوا بغيظكم فربي عالم بسرائر منكم وقبث جنان فالله ناصر دينه وكتابه ورسوله بالعلم والسلطان والحق ركن لا يقوم لهده احد ولو جمعت له الثقلان توبوا الى الرحمن من تعصيركم فالرب يقبل توبه الندمان من تاب منكم فالجنان مصيره او مات جهنيا ففي النيران فصل في بيان اقتضاء التجهم والجبر والارجاء للخروج عن جميع بيانات الانبياء واسمع وعه فرا عجيبا كان مكتوما من الأقوام منذ زمان فأذعته بعد اللتيا والتي نصحا وخوف معروة الكتمان جيم وديم ثم جيم معهما مقرونة مع بوزان فيها لدى الاقوام سلس متى تحل تحل الذ وتلعفان فيذا رايت الثور في تقارن الجيمات بالتذليف شروق راني دلت على ان النحوس جميعها سهم الذي قد ف بالقذلان جبر وإرجاء وجيم تجهوم فتامل المجنوع في الميزان فاحكم بطالعها لمن حصلت له بخلاصه من ربقة الإيمان فحمل على الأقدار ذنبك كله حمل الجذوع لفضيله وافتح لنفسك باب عذرك إن ترى الأفعال فعل القالق الديان فالجبر يشهدك الذنوب جميعها مثل اوتعاش الشيخ ذر وجفان لا فاعل ابدا ولا هو قادر كالميت ادرج داخل الأكفان والأمر والنهي لذانثا والجمع فهما كامر العبد بالطيران الصيران وكامر الاعمى بنقط مصاحف او شكلها حذرا من الالحان واذا تقعت درنجة اقرا رايت الكل طاعة بلا عصيان إن لقد خالفت أمر الشر قل لكن أطعت إرادة الرحمن ومطيع أمر الله مثل مطيع ما يقضي به وكلاهما عبدان عبد الأوامر مثل عبد مشيئة عند المحقق ليس يفترقان قوم الرحيم إلى ما قادت الجيم الذي للجبر من كفر ومن بهتان وكذلك الارجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامن الايمان فاغم المصاحف في الحشوش وقرب البيت العتيق وجد ذَ فِي الْعِصْيَانِ وَقُتِلَ إِذَا مَسَّ طَعَ كُلَّ يُوصُ البَان وَاشتمْ كُلَّ وَمَنْ أَتَى مِن عِندِهِ جَهْرًا بِلَا كِتْمَانٍ وَإِذَا رَأَيْتَ حِجَارَةً فَاسْجُدْ لَهَا بَلْ قُرْبَانٌ لِلأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ وَأَقِرَّ اللَّهَ جَلَّ هُوَ وحد ده الباري لذي الأكوان وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن فتكون حقا مؤمنا وجميع ذأوزر عليك وليس بالكفران هذا هو الإركاء عند من كل لجهمين أخي الشيطان فأضف إلى الجيمين جيمة من وانفص وألق بالأرسال قل ليس فوق العرش رب عالم بسرائل منا ولا إعلان بل ليس فوق العرش ذو سمع ولا بصر ولا عدل ولا إحسان بل ليس فوق العرش معبود سوى العدم الذي لا شيء في الاعيان بل ليس فوق العوش من متكلم باوامر وزواجر وقران كلا ولا كلم اليه صاعد ابدا ولا عمل لذي شكران انا وحظ العوش منه كحظ ما تحتف فرى عند الحضيض الداني بل نسبه الرحمن عند فريقهم للعوش نسبته إلى البنيان فعليهما استولى جميعا قدره وكلاهما من ذاته خلوان هذا الذي أعطت هجيم من حشوا لا كيل ولا ميزان تالله استجمعنا عند نور. الجماعة ولديه من إيمان والجهم أصل جميعا عن فوَّتَتْ في الناتِ بالميزان والوارثون له على التحقيقهم أصحاب غلاشِيعَتُ الإيمان لكن تقسمت. طوائف قوله ذو السهم والسهمين والسهمان لكن جاء أهل الحديث المحض أتباع الرسول وتابع القرآن عرف الذي قد قال مع علم بما قاله الرسول فهم أولو العرفان وسواهم في الجهد لودعوا مع الكبر العظيم وكثرة الهذيان مدوا يدا نحو الأولى بتكلف وتخلف وتكبر وتوان أترا ينالوها وهذا شأنهم حاش الأولى من ذا الزبون الفاني فصل في جواب الرب تبارك وتعالى يوم القيامة إذا سأل المعطل والمثبت عن قول كل منهما وسل المعطل ما تقول إذا أتا فئتان عند الله يقتصمان إحداهما حكمت على معمودها بأوطولها وبفكر الأذان، ثمّه معقوله، وقالت إنّه أولى من الموصوص بالبرهان والنص. قطعا لا يفيد فنحن أولنا وفوضنا لنا قولان قالت وقلنا فيك لست بداخل فينا ولست بخارج الأكوان والعرش أقليناه منك فلست فوق العرش لست بقابل لمكان وكذاك لست بقاء للقرآن بل قد قاله بشر عظيم الشان ونسبته حقا إليك التشريف تعظيما لذي القرآن وكذاك قلنا لست تنزل في الدجا إن النزول صفات ذي وكذاك قلنا لست ذَا وَجْهٍ وَلَا سَمْعٍ وَلَا بَصَرٍ فَكَيْفَ يُدْرَى وَكَذَاكَ قُلْنَا لَا تُرَى فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَلَا يَوْمَ الْمَعَادِ فَكَذَاكَ قُلْنَا مَا لِفِعْلِكَ حِكْمَةٌ مِنْ أَجْلِ نَقَصَصَ بزمان ما ثم غير مشيئة جاءت مثلا على مثل بلا رجحان لكن منا من يقول بحكمه ليست بوصف قام بالرحمن هذا وقلنا ما قولنا وعقول اشياق ذوي عرفان قالوا لنا لا فأخذوا بغواير الوحيين تنسرخوا من الإيمان بل فكروا إن شئوا أو فقبلوا آراء عقل فلان فلأجل هذا لم نحكم لفظ آثار ولا خبر ولا قرآن إذ كل تلك أدلة لصدية معذولة عن مقتضى البرهان فصل والآخرون أتوا بما قد قالهم من غير تحريف ولا كتمان قالوا تلقينا عقيدتنا عن الوحيين بالأخبار والقرآن فالحكم ما حكم به لا رأي أهل الإطلاق وظن ذي الحسبان آراؤهم أحداث هذا الدين ناقضة لأصل طهارة الإيمان آراؤهم ريح المقاعد أين تلك الريح من روح ومن ريحان قالوا وأنت رقيبنا وشيدنا من ثوقنا عرشك يا عظيم الشان إنا أبينا أن أنذين ببدعة وضلالة أو إفكذي بهتان لكن بما قد قلته أو قاله من قد أتانا عنك بالفرقان وكذا كفارقناه موحي الناس للأغصار والاعوان كي لا نصير مصيرهم في يومنا هذا ونقمع منك بالغفران فمن الذي منا أحق بأمنه فاختر لنفسك يا أخى العرفان لا بد أن نلقاه نحن وأنتم في موقف العرض العظيم الشاني وهناك يسألنا جميعا ربنا ولديه قطع النح. نحن مختصمان فنقول قلت كذا وقال نبينا أيضا كذا فامامنا الوحيان فذعلنا ما أنت أمين بعد ذا نحن العبيد وأنت ذو الإحسان على جواب مثل ذا أم جواب ما فيه قال الله قال رسوله بل فيه قلنا مثل قول فلان وهو الذي أدت إليه عقولنا لما وذن الوحي بالميزان إن كان ذلكم الجواب مخلصا فانضوا عليه يا ذوي العرفان فالله ما بعد البيان المنصف إلا العناد ومركب الخذلان تحميل أهل الإثبات للمعطلين شهادة تؤدى عند رب العالمين. يا أيها الباغي على أتباعي بالظلم والبهتان والعدوان قد حملوك شهادة فاشهد بها إن كنت مقبولا لدى الرحمن واشهد عليهم إن سئلت بأنهم قالوا إله العرش والأكوان فوق السماوات الأولى حقا على العرش السماء سبحان بالسلطان والأمر ينزل منه ثم يسير في الأقطار سبحان العظيم الشان وإليه يصعد ما يشاء بأمره من طيبات القول والشكران وإليه قد صيد وسول وقبله ابن مريم كاسر الصلبان وكذلك الأملاك تصعد دائما منها هنا حقا إلى الديان وكذاك روح العبد بعد إليه وهو ذو واشهد عليهم أنه حان قوم متكلمون بالوحي والقران سمعا الابين كلاما ومغوا ادوه الى المبعوث بالفرقان هو قول رب العالمين حقيقه لفظا ومعنى لا يسترقان واشهد عليهم أن سبحانه قد كلم المولود من عمران سمع ابن عمران الرسول كلامه منه إليه مسمع الآذان واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله عليهم أنهم قالوا بأن الله نادى قب له الأبراني وشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله يسمع صوته والثقلاني والله قال بنفسه لرسوله إني أنا الله العظيم الشاني والله قال بنفسه لرسوله اذهب إلى فرعون بالطوياني والله قال بنفسه سيحني مع ضع و قَوْلَ قول بياني وشهد علينا أنو وصل الإله بكل ما قد جاء في القرآن وبكل قَالَ ما قال وصل حقيقة من غير تحريف ولا عدواني واشهد عليهم عليهم أن قول نبيهم وكلام رب العرش ذات تبياني نص يفيد لديهم وعلم اليقين إفادة المعلوم بالبرهاني واشهد عليهم أنهم قد قابلوا التعطيل والتمثيل من إن المعطل والممثل ما هما متيقنين عبادة الرحمن ذا عابد المعدوم لا سبحانه أبدا وهذا عابد الأوثان واشهد عليهم أنهم قد أتلوا الأسماء والأوصاف للديان وكذلك الأحكام أحكام الصفات وهذه الأوكان للإيمان قالوا وعليم وهو وذو علم ويعلم غاية الإسرار والإعلان وكذا بصير وهو بَصَرٌ وَيُبْصِرُ كُلَّ مَرِئٍ وَذِي الأكْوَانِ وَلَهُ كَلاَمٌ وَصْفُهُ وَيُكَلِّمُ الْمَخْصُوصَ بِالرِّضْوَانِ وَهُوَ الْقَوِيُّ بِقُوَّةٍ هي وصفه ومليك يقدر يا أخي السلطان وهو المريد له الإرادة وكذا أبدا يريد صنائع الإحسان هو معنا قائم بالذات والأسماء علام له بوزان أسماء دلت على أوصافه مشتق منها اشتقاق معاني وصفاته دلت على اسماء والفعل متابط به الامران نسبتها إلى متعلقات تقتضي آثارها ببياني ولربما يغنى به عن آثارها يغنى به أمراني والفعل إعطاء الإرادة حكما مع قدرة البعال والإمكان فإذا انتفت أوصافه سبحانه فجميع هذا بين البطلان واشهد عليهم أنهم قالوا بهذا كله جهرا بلا كتمان واشهد عليهم برآء من تأويل كل محرف شيطاني واشهد عليهم أنهم يتأولون حقيقة التأويل في القرآن في الحقيقة أهل تأويل الذي عما به لا قائل الهديان أن تأويلاتهم صرف عن البردوح للرجحان واشهد عليهم أنهم حمل النصوص على الحقيقة للمجاد الثاني إلا إذا مضطروا وهم لمجادها من حس ومن برهان فهنا كعصمتها إما حكوب غير تجانف للإثم والعذوان واشهد عليهم أنهم لا يكلمون بما قلتم من الكفران إذ أنتم أهل الجغالة عندهم لستم أولي كفر ولا إيمان لا تعرفون حقيقة الكفران بل لا تعرفون حقيقة الإيمان إلا إذا ورددتم قولا وسول لأجل قول كلان فهناك أنتم أكثر فقلين من إنس وج ساكن نيران واشهد عليهم أنهم قد رابة الأقدار واردة من الرحمن واشهد عليهم أن حجة رب قامت عليهم عَلَيْهِمْ غفراني واشهد عليهم عَلَيْهِمْ هم فاعلون حَقِيقَةَ الطاعة والعصيان والجبر عندهم محال هكذا نفيه القضاء فبئر ستر وقاني واشهد عليه ان ايمانا الورقول وفعل ثم عقد جلاله ويزيد بالطاعات قطعا هكذا يمسي وهو ذو نقصاني والله ما إيمان عاصينا كإيمان الأمين منزل القرآن كلا ولا إيمان مؤمننا كإيمان الرسول معلم الإيمان واشهد عليهم أنهم لم يخلدوا للكبائر الكبائر في حميم آني بل يخرجون بإذنه بشفاعة وبدونها لمساكن بجناني واشهد عليهم أن ربهم يرى يوم المعاد كما يرى واشهد عليهم أن أصحاب الرسول خيار خلق الله من إنساني حاش النبيين الكرام فإنهم خير البرية خيرة الرحمن وخيارهم خلفاء من بعده وخيارهم حقا هم العمر والسابقون الأولون أحق بالتقديم ممن بعدهم ببيان كل بحسب السبق أفضل رتبة من لاحق والفضل للمناني فصل في عهود المثبتين مع رب العالمين يا ناصر الاسلام والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفوقان يا من هو الحق المبين وقوله ولقاؤه ورسوله ببيان اشرح لدينك صدر كل موحد شرحا ينال به ذرى الايمان ودعله مؤتما بوحي كلابما قد قاله ذو الإفك والبهتان ووصب به حزب الهدى واتكبت به حزب الضلال وشيعة الشيطان وانعش بمن قصده إحياؤه وعصمه من كيد امرئ فتاني واضرب بحقك عنق أهل الزيغ والتبديل والتكذيب والطغيان الفوحة نعمتك التي أوليتني وجعلت قلبي واعي القرآن وكتبت في قلبي متابعة الهدى فقرات فيه أسطر الإيمان ونشلتني من حب أصحاب الهوى بحبائل من محبوب كامل القرآن وجعلت شرب المنن للعذب الذي هو رأس ماء الوالد الظمآن وطمت من شرب سفل الماء تحت نجاسة الآراء والأذهان وحكمت مما ما بسلت به الأولاء حكموا عليك بشر البهتان نبذوا كتابك من وراء ظهورهم وتمس تَكُونُ بِزَخَارِفِ الْهَذَيَانِ وَأَرِيتَ لِلْبِدَعِ مِلَّةَ كَيْفَ يُلْقِي نَابُ زَخْرَفَةً إِلَى الْإِنْسَانِ شَيْطَانُهُ فَيَضِلُّ يَنْقُشُ لَهُ نَقْشًا مُشَبَّهَ صُورَةً بِذِهَانِ وَهِيَ فِي مثل الليل في القيعان، لا عذاك ما أبقيتني، ولا قتالهم ديداني، ولا على روس الملأ، ولا أفئر بلساني، ولا أكشفن سرايا الخفيات على ضعفاء فيك منهم ببيان وقل اتبعنهم الى حيث انتهوا حتى يقال ابعد عباداني ولا اوجد من الهدى رجما المزيد بفاق ونصرنهم بكل مكان ولأجعلن لحومهم ودماءهم في يوم نصرك أعظم القربان ولأحملن عليهم بعساكر ليس تفرؤ إذا التقد زحفاني بعتاك للوحيين والفقرات والمعقول والمقول بالإحسان حتى يبين لمن له عقل من الأولاب حكم العقل والمرهاني ولا أوصح أن الله تن رسوله وكتابه وشرائع الإيمان إن شاء ربي ذا يكون بحولي أو لم يشأ فالأمر للرحمن فصل في شهادة أهل الإثبات على أهل التعطيل أنه ليس في السماء إله يعبد ولا لله بيننا كلام ولا في القبر رسول الله إنا تحملنا الشهادة بالذي قلت نؤديها لدى الرحمن ما عندكم في الأرض قرآن كلام الله حقا يا أولي الأودوان كلا ولا فوق السماوات الأولى رب يطاع بواجب الشكران كلا ولا في القبر أيضا عندكم من موسى والله عند لساني آتيك عورات ثلاث قد بدت منكم فغطوها بلا روان فروح عندكم من الأعراض قائمة بجسم الحج كالألوان وكذا صفات الحج قائمة به مشروطة بحياة بالجثمان فإذا انتفت تلك الحياة فينتفي مشروطها بالعقل والبرهان ورساله المبعوث مشروط بها كصفاته بالعلم والإيمان فإذا انتفت تلك الحياة فكل مشروط بها عدم لبالأذهان فصل في الكلام في حياة الأذبهاء في قبورهم ولأجل هذا راب ناصر قولكم ترقيعه يا كثرة الخلقان قال الرسول بقبره حي كما قد كان فوق الأرض والوجمان من فوقه أطباق ذاك التروب واللبنات قد عرضت على الجدران لو كان حيا فيه ضريح حياته قبل الممات بغير ما فوقاني ما كان تحت الأرض بل من فوقها والله هذه سنة رحماني أتراه تحت الأرض حيا ثم لا يحتيهم بشرائع الإيمان ويريح أمة من الآراء والخلف العظيم وسائر البهفان أم كان حيا عاجزا عن نطقه وعن الجواب سائر اللهفان وعن الحراك فما الحياة التي قد أثبت أوضحوا ببيان هذا ولم لم جاءوا أصحابه يشكون بأس الفاجر البتاني إذ كان ذلك دأبهم ونبيهم حي يشاهدهم شهود عياني هل جاءكم أثر بأن صحابه سألو لو فتيوا وفي الاكفان فاجعبهم بجواب حي ناطق فاسوا اذا بالحق والبغاني هلا اجابههم جوابا شافيا ان كان حيا ناطقا بلساني هذا وما شدد ركائب عن الحجرات للقاصي من البلدان مع شدة الحرص العظيم له على إرشادهم بطرائق التبهان أتراه يشهد رأيهم وخلافهم ويكون للتبيان ذا كتمان إن قلتم قال البيان صدقته قد كان بالتكرار لا احساني هذا وكم من أمر نشكل بعده أعني على علماء كل زماني أوما ترى الفاروق ود بأنه قد كان منه العهد ذات بياني بالجد في ميراته وكلالة وببعض أبواب الرب الفتاني قد قصر الفاروق عند فريقكم إذ لم يسله وهو في الأكفان أتراه يأتون حول ضريحه لسؤال أم بهم أعد حصاني ونبيهم حي يشاهدهم ويسمعهم ولا يأتي لهم بباني أفكان يعجز ان يجيب بقوله إن كان حيا داخل البنيان يا قوم نستحي من العقلاء والمبعو مُتِ وَالْقُرْآنِ وَالرَّحْمَنِ وَاللَّهِ لَقَدْ رَسُولَ عَرَفْتُمُ كَلَّا وَلَا لِلنَّفْسِ وَالْإِنْسَانِ مَنْ كَانَ هذا الْقَدْرُ مَبْنَغِي بِهِ تتر بالصمت والكتمان ولقد أبان الله أن رسوله ميت كما قد جاء في القرآن أفجاء أن الله لنا في القبر قبل قيامة الأبدان أثلاث موتات تكون لرسله ولغانه غيرهم من خلقه موتان. إذ عند نفق الصور لا يبقى امرء في الأرض حياً قط قُبِلَ مَنَ الْأَسْغَل يَمُوتُهُ أَم يَبْقَوْا مَاتَ الْوَرَا ء أَم هَل لكم دليل اولم يقل من قبلكم للرافع الاصوات حول القبر بالنكران لا ترفع الاصوات حرمه عبده ميتا كحرمته لدى الحيوان قد كان يمكنهم يقولوا انه حي فغضوا الصوت بالإحسان لكنهم بالله أعلم منكم ورسوله وحقائق الإيمان ولقد أتوا يوما إلى العباك يستسقون من قحط وجد بزمان هذا وبينهم وبين نبيهم عرض الجدار وحجرة النسوان فنبيهم حي ويستسقون غير نبيهم حاشاه للإيمان فصل فيما احتجوا به على حياة الرسل في القبور. فإن احتجتم بالشيد بأنه حي كما قد جاء في القرآن والرسل أكمل حالة منه بلا شك وهذا ظاهر التبيان فلذاك كانوا بالحياة أحب من شهدائنا بالعقل والبرهان وبأن عقد لكاحه لم ينفسخ فنساءه في عصمة وصيان ولأجل هذا لم يحل لغيره منهن واحده مدى الأزمان أفليس فينا هذا دليل أن حي لمن كانت له أذناني أولم يرى المختار موسى قائما في قبره لصلاة بالقوباني أفميت يأتي وإن ذا عين المحال وواضح البطلان أولم يقل إني أرد على الذي يأتي بتسليم مع الإحسان أيرد ميت سلام على الذي يأتي به هذا من البهتان هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء في الأجلات ذات بيان وبأن أعمال العباد عليه تعرض دائما في دمعة يوماني يوم الخميس يوم الاثنين الذي قد خص بالفضل العظيم الشاني فصل في الجواب عما احتجوا به في هذه المسألة فيقال أصل دليلكم في ذاك حجتنا عليكم وهي ذات بياني إن الشهيد حياته موصوصة لا بالقياس القائم الأركاني هذا مع النهي المؤكد أننا ندعوه بيتا ذاك في القرآن ونساء روح لنا من بعده والمال مقسوم على السهمان هذا وَأَنَّ الْأَرْضَ تَأْكُلُ لحمه وسباعها مع قمة الديدان لكنه مع ذاك حي فارح مستبشر بكرامة ما برسل أولى بالحياة لديه مع موت الجسوم وغافه الأبداني وهي ضقريه في. تراب وأكلها فهو الحرام عليه بالمهان ولبعض أتباع الرسول يكون ذا أيضا وقد وجدوه رأي عياني فانظر إلى قلبك دليل عليهم حرفا بحرف الله للتبيان لكن رسول الله خص نساؤه بخصيصة عن سائر النسوان قيرنا بين رسوله وسواه فاخترنا الرسول لصحر الْإِيمَانِ شكر الإله لهن ذاك وربنا سبحانه للعبد جدوا شُكْرَانِ قصر وسول على أولئك رحمة منه بهن وشكر بالإحسان وكذاك أَيْضًا قصر فرغن عليه معلوم بلا شك ولا حسبان دوجاته في غاذه الدنيا وفي الأخرى يقينا واضح البرهان فلذا حرم على سواه بعده إذا عن فراش ثاني لكن أتين عدة شرعية فيها الحداد وملزم الأوطان هذا ورؤيته الكريم مصليا في قبره أثر عظيم الشان في القلب منه حتيكة هل قالوا فالحق ما قد قال ذو البوهان ولذاك أعرض في الصحيح محمد عنه على عز بلا نسيان والدارق طني الإمام أعلم برواية معلومة اتبيان أنس يقول رأى الكلمة مصليا في قبره فعجب لذا الفوقان فرواه موقوفا عليه وليس بالموقوع وشوقا إلى العرفان بين السياق إلى السياق سياق تفاوت لا تطرحنه فماه ماسيان لكن تقلد مسلما وسواه ممن صح هذا عنده ببيان فهواته الأثبات أعلام الهدى حفاظ هذا الدين في الأزمان لكن هذا لا ليس مختصا به والله ذو فضل وذو احسان فروى ابن حبان الصدوق وغيره خبرا صحيحا عنده ذا شان فيه صلاة العصر في قبر الذي قد مات وهو محقق الايمان فلو الشمس الذي قد كان يرعى غال أجل صلاة للقربان عند الغروب يخاف فوت صلاته فيقول للملكين هل تدعاني حتى أصل العصر قبل فواتها قالا ستفعل ذاك بعد الآن هذا مع الموت المحقق الذي حكيت لنا بثبوته القولان هذا وثابت للبنان قد دعا الرحمن دعوة صادق الإيقان ألا يزال مصليا في قبره إن كان أعطي ذاك من إنساني لكن رفيته لموسى ليلة المعراج فوق جميع الاكوان يرويه أصحاب صيحا جميعهم والقط موجبه بلا نكراني ولذاك ظن معارضا لصلاته في قبره إذ ليس يجتمعاني وأجيب عنه بأنه أسرى به ليراه ثم مشاهدا بعياني فرآه ثم وفض. وليس فأبت ناقض إذ أمكن الوقتان هذا ورد نبينا التسليم من يأتي بتسليم مع الإحسان ماذاك كمختصا به أيضا كما قد قاله المبعوث بالقرآن من زار قبر أخل لَهُ فَأَتَى بِتَسْلِيمٍ عَلَيْهِ وذو ايماني رد الاله عليه حق روحه حتى يرد عليه رد بياني وحديث ذكر حياتهم بقبورهم لما يصح وظاهر النكران فانظر الى الاسناد تعرف حاله ان كنت ذا علم من بهذا الشعان هذا ونحن نقولهم أحياء لكن عندنا كحياة للأبدان والطوب تحتهم وفوق رؤوسهم وعن الشمائل ثم عن أيمان مثل الذي قد قلتموه معاذنا بالله من إفك وبالبهتان بل عند ربه موت على مثل ما قد قال في الشهداء في لكن حياتهم أجل وحالهم أعلى وأكمل وإند للإحسان هذا وأما عرض أعمال العباد عليه هي فهو الحق. ذو إمكاني وأتى به أثر فإن صح الحديث به فحق ليس ذا لكن غذا ليس مختصا به أيضا بآثار روين حسان فعلى أبي الإنسان يعرض سعيه وعلى أقارب مع الإخوان إن كانت عياء صالحا سرحوا به واستبشروا يا لذة الفرحان أو كانت عياء سيئا حزنوا وقالوا رب. راجعه إلى الاحسان ولذا استعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيبه بلساني يا رب إني عائد من خزية أخزابها عند القريب الداني ذاك الشهيد المُ طبن رواحة المحبوب الغفران والرضوان لكن هذا ذو اختصاص والذي للمصطفى ما يعمل الثقلان هذه نهاية لأقدام الوراء في ذا الضنك صعب الشان والحق فيه ليس تحمله قول بني الزمان لغلظة الأذان ولجدلهم بالروح مع أحكامها وصفاتها للإلف بالأبدان فارضى الذي رضي الإله لهم به أتريد توقف حكمة الديان أل في عقولهم بأن الروح في أعلى الرفيق مقيمة بجناني وترد أوقات السلام عليه من أتباعي في سائل الأدمان وكذاك إن زرت القبور مسلما ردت لهم أرواحهم الآن فهم يردون السلام عليك لكن تسمعوا من الأذنان هذا وأجوافه طيور الخضر مسكنها لدى الجنات والرضوان من ليس يحمل عقله هذا فلا تظلم بشأن روح أعجب شاني للروح شأن ذي الأجسام لا تهمل بشأن روح أعجب شاني وهو الذي الورى فيه فلم يعرفه غير الفرد في الأزمان هذا وأمر فوق ذا لو قلت بادرت بالإنكار والأودوان فلذاك أمسكت العينان ولو أرى ذاك وفيق جريت في الميدان هذا وقول أنها مخلوقة وحدوثها المعلوم بالبراني هذا وقولي أنها ليست كما قد قال أهل الإسك والمهتان لا داخل فينا ولا هي خارج عنا كما قالوه في الديان والله للرحمة أثبتتم ولا أرواحكم يا مدعي العرفاني عطلتم الأبدان من أرواحها والعرش عطلتم من الرحمني